ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسا ذلكم تعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا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 يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكادمون استحوذ عليهم الشيطان فأنسهم ذكر الله.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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله يودون من الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم